بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره واثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين نبي الهدى وإمام المتقين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في المجلس السابق عن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما يجنيه صاحبها من الخير العميم والفضل الكبير من لدن الله جل جلاله لأن أهل لا إله إلا الله هم أهل التوحيد وأهل التوحيد هم الفائزون بمرضات الله ولضوانه وذكرنا جملة طيبة من النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين ما لهذه الكلمة من منزلة ومكانة عالية واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن أهل لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان ولو كان الأمر كذلك لقالها كل الناس ولغفروا بما يظهر به أهلها ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يدركون معنى هذه الكلمة حينما يسمعون النصوص الكثيرة في فضيلة قول لا إله إلا الله يستسهل بعضهم الأمر ويظن أنه يسير فمدام أن لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة وحرمه الله على النار وغفر له جميع ذنوبه فالأمر إذن يسير كلمة يسيره يحفظها حتى الأطفال هذا الفهم الناقص لكلمة التوحيد هو الذي غر كثيرين فتساهلوا في أمر الله جل وعلا وربما عاقروا الفواحش والمنكرات والموبقات الكبار وحجتهم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهم يقولونها مرارا وتكرارا هذا الفهم الناقص الذي هو موجود عند بعض المسلمين للأسف أننا ربما نقول لم يكن فهم كفار قريش الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداء وحاربوه وكان يدعوهم إلى لا إله إلا الله لكنهم لم يقولوها مع أنهم يحفظون القصائد والمعلقات وجملة كبيرة جدا من كلام العرب فكان الأمر سهل يقولونها ويصبحون ممن ينال الخيرات العظيمة من الله جل وعلا التي وعد بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي صارت بينهم وبين حرب روس لكنهم وهم مشركون يعرفون معنى هذه الكلمة ولذلك لم يقولوه لأنهم يعلمون أن لهذه الكلمة مقتضيات جاء في مصنف بن أبي شيبة أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرة فاجتمع عنده كفار قريش وجلس يشكون رسولنا صلى الله عليه وسلم عند عمه فبعث إليه عمه أبو طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يدخل إلى المجلس الذي فيه أبو طالب وجملة من المشركين كان هناك فراغ ومكان بجوار عمه لما دخل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في هذا المكان لكن عدو الله أبو جهل لكن عدو الله أبا جهل الذي يعلم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب اهتبل الفرصة وبادر بأن يجلس هو بجوار أبي طالب لأن هذا المكان ربما يكون له شيء من التأثير حينما يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون قريبا من عمه فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا إلا عند الباب فجلس فقال أبو طالب لنبينا صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن قومك يشكونك يقولون فعلت وفعلت وقلت وفرقت وإلى آخر من الإشاعات الكثيرة المغرضة التي لا يسلم منها أخيار ودعاة إلى الله عز وجل في أي زمان وفي أي مكان فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عمه إنما أريد منهم كلمة واحدة تدل لهم بها العرب وتدين لهم بها العجم ففزعوا لقوله وقالوا أكلمة واحدة وأبيك لنعطي أنك عشرا إذا كانت المسألة كلمة نقول عشر كلمات ليست واحدة كلمة فقط تنهي النزاع بيننا وبينك تنهي الحرب الضروس بيننا وبينك سنعطيك عشر وليست واحدة فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله هل قالوها ما قالوها لأنهم يعلمون ماذا تعني هذه الكلمة بل كأنما أصيبوا في مقتل فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إذن كفار قريش يعلمون أن هذه الكلمة لها مغزى ولها معنى وأنها ليست مجرد حروف وكلمات ينطق بها الإنسان ولهذا فحينما تقرأ النصوص الشرعية التي تبين ما لهذه الكلمة ولأهلها وتجد تتعمل فيها تجد أن ظاهرها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا أمر واضح من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار حديث أبي ذر الذي سبق الاشاره إليه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ظاهر هذه النصوص أن الأمر يسير ولهذا تساهل كما قلت كثيرون في العبادات والقيام بما أوجب الله عز وجل بحجة أنهم يقولون لا إله إلا الله وهذا الفهم الناقص فنده علماء الإسلام وبينوا زيفه ونقصه وأن المسلم ينبغي له أن يحرص. على أداء شروط ومقتضيات هذه الكلمة ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد تواترت هناك أدلة كثيرة تبين أن من قالها دخل الجنة وهناك أحاديث أخرى أيضا متواترة كثيرة أن هناك أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار وقد سلف معنا أن النار لا تأكل جباههم ومواضع السجود منهم معنى ذلك أنهم موحدون يسجدون لله عز وجل ومع هذا فقد حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود منهم فإذن هم مسلمون وهم إذن يقولون لا إله إلا الله وهذه أحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما كل هذا يدل على أن المسألة تحتاج إلى ضبط وأننا وأن لا, لا ينبغي أن ننظر بعين واحدة إلى النصوص الشرعية فنأخذ جزءا ونترك الجزء الآخر يقول ابن تيميه رحمه الله تواترت أحاديث بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله ويسجدون تواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال كلمة التوحيد أعظم كلمة جاءت مقيدة بالقيود الثقال قال رحمه الله وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين ومن لا يعرف ذلك يخشى أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها وأكثر من يقولها يقولها تقليدا وعادة لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء يقول أحدهم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته إذا هو يقول كلمة التوحيد لأنها كلمة ورثها وسمعها ونشأ عليها لكن هل هو من أهلها حقا؟ هل هو ممن يطبق شروطها؟ إن الأمر يحتاج إلى تأمل وإلى مراجعة في يوم من الأيام اجتمع الفرزدق الشاعر الماجن والحسن البصري الإمام الزاهد العابد اجتمعوا في المقبرة في جنازة زوجة الفرزدق حتى تحدث الناس فقالوا اجتمع في هذا اليوم خير الناس وشر الناس فلما دفنت زوجة الفرزدق أقبل الفرزدق على الحسن البصري قال يا أبا سعيد إن الناس يقولون اجتمع هذا اليوم خير الناس وشر الناس يعنونك ويعنونني فقال الحسن رحمه الله ما أنا بخير الناس ولا أنت بشر الناس ولكن ماذا اعددت لهذه الحفرة؟ ماذا اعددت لهذه الحفرة القبر أول منازل الآخرة فقال الفرزدق اعددت لها لا إله إلا الله منذ سبعين عاما فقال الحسن نعمة العدة نعمة العدة ولكن إياك وقذف المحصنات إياك وقذف المحصنات وهذا من الحسن البصري رحمه الله يدل على فقه عظيم وهو أن هذه الكلمة لها لوازم، وأنه لا يكفي مجرد أن يتشدق الإنسان بأنه من أهل لا إله إلا الله وأنه يرددها لا بد أن يؤديها بصدق وإخلاص ويقين لله رب العالمين ولهذا فالناس يتفاوتون فيها تفاوتا عجيبا مع أنهم يقولونها جميعا المسلمون كلهم يقولون لا إله إلا الله لكن هل هم على درجة واحدة لا ليسوا على درجة واحدة هناك كلمات بديعة رائعة للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان التفاوت العجيب بين المسلمين في هذه الكلمة وإن كان الجميع يقولها كما ذكرت يقول رحمه الله في مدارج السالكين يقول اعلم أن أشعة لا إله إلا الله بددت من ضباب الذنوب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 إلى أن لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقته وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها هذا النور إلى أن قال رحمه الله وليس التوحيد اسمع الكلمة الجميلة اسمع الكلمة وتبين معناها قال وليس التوحيد مجرد اقرار. العبد بانه لا خالق الا الله وان الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الاصنام مقرين بذلك وهم مشركون كما قال الله عز وجل ولا إن سالتهم من خلق السماوات والارض ماذا يقولون هل يقولون لا والعزه لا يقولون الله ولئن ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فهم إذن يقرون بهذا المعنى قال رحمه الله بل التوحيد يتضمن اسمع من محبه الله والخضوع له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 يبتغي بذلك وجه الله ومن قال لا إله إلا الله وما جاء فيها من هذا الضرب يعني هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس انتهى كلامه رحمه الله والذي ينظر أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات الذي ينظر إلى واقع الأمة اليوم وما وصلت إليه من المهانة والضعف حتى تسلط عليها أعداؤها وتسلط عليها اليهود وهم شرذمة حقيره يرى واقع الأمة وهذا التخلف سواء على المستوى الصناعي أو التعليمي أو التربوي أو غيره من مجالات الحياة الكثيرة ويرى هذا الضعف المتهالك والذلة التي أطبقت على بلاد الإسلام يتعجب ويتساءل لماذا كل هذا مع الأسف أن كثيرين حينما يتحدثون عن أسباب ضعف الأمة لا يتحدثون عن أعظم قضية وأعظم بلاء وقعت فيه الأمة أو جلها الا وهو الإخلال بالتوحيد نعم نحن لا نكفر الناس لا نقول إن الأمة كفار لا لكن نقول ان هناك مظاهر كثيرة في بلاد المسلمين تناقض معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أليست هناك دول من بلاد المسلمين تحكم بغير شرع الله فأين تطبيق هذه الكلمة أليس هناك في جل بلاد الإسلام مزارات للأولياء والصالحين كما يقال يؤتى إليها يطاف بها يسكب عليها السمن والعسل توضع النذور والقرابين ورأيتها بعين في عدد من بلاد الإسلام يفعل بهذا المزار كما يفعل بالكعبة يطاف حولها ورأيت من يعفر جبهته عند القبر ويبكي ويدعو هذا الميت من دون الله دعاء صريحا يقول يا فلان اغثني يا فلان اشفي مريضي سبحان الله ماذا بقي لله عز وجل مظاهر البدع المنتشرة في رقاع كثيرة من بلاد الإسلام أليست هذه مظاهر خلل في التوحيد كيف نريد النصر وعندنا إشكال في هذا الأمر العظيم شعب بغير عقيدة ورق تدريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح إن هذه القضية ايها الاخوه ينبغي أن لا نمل من تردادها ومما يؤسف له أننا ربما نسمح حتى من بعض من يتصدرون للدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح في المجتمع من يهمش هذه القضية أو يقول لا تتحدثوا عن هذا الموضوع فإن هذا الموضوع يفرق المسلمين سبحان الله اتريد اجتماع على غير ما يريد الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل حينما بعثوا إلى اقوامهم يقولون لن نتحدث في قضية التوحيد حتى لا نفرق الناس إذا كان الاجتماع على غير ما يريد الله عز وجل فالفرقه خير أن يفترق الناس ويكون منهم ثلح على التوحيد خير من أن يختلط الحابل بالنابل ولا يعرف كيف يعبد الله عز وجل هذا لا يعني أننا نحارب الناس أو أن أولئك الذين وقعوا في البدع ان نناصبهم العداء أو أن نهجرهم ولا يكون بيننا وبينهم تواصل وتعايش لا ليس هذا المقصود ينبغي أن لا تخلط الأمور نحن نقول إقامة التوحيد وإقامة لا إله إلا الله بمعناها الصحيح أمر واجب على كل من يدعو الى الله عز وجل لا يجامل ولا يداهن في دين الله تبارك وتعالى لكننا أيضا في المقابل نقول ينبغي أن يرفق بالناس وأن يتعامل معهم بالحسنة وباللين وأن يصبر على أذاهم وأن يتودد إليهم وتبين لهم الحجه بالأسلوب الذي فيه شفقة ورحمة ومحبة وحرص لا أن يأتي الإنسان بحجة أنه يريد إقامة التوحيد فيفرق الناس بمعنى أنه يستخدم الأساليب التي فيها عنف وكلمات فيها ما فيها من الشدة والقسوة نحن لا ندعو إلى هذا لكننا أيضا لا ندعو إلى تهميش هذه القضية أو التخفيف منها لا ينبغي أن تتصدر حديثنا ودعوتنا وأن ننادي بها وأن نذكر بها وأن غضب من غضب المهم أن نرضي الله جل وعلا المهم أن نسير على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الناس فلا يرضيهم شيء إذن التنبيه على مثل هذا الأمر قضية مهمة جدا وإذا أردنا النصر لأمتنا وإذا أردنا العزة الحقيقية التي كان عليها الأوائل فما هو إلا التوحيد، ما هو إلا تنقيه مجتمعاتنا من شوائب الشرك والبدعة والخرافة والسحر وغير ذلك من الأمور التي تخل بكلمة لا إله إلا الله وعلى هذا فإن الذي ينبغي لنا أيها الأحبة الكرام أن نحرص على مدارسه العلم الشرعي ومعرفة كيف يعبد الله والحذر من كل ما يؤثر على هذه الكلمة ويفسد معناها ينبغي أن نتعرف على ديننا حق المعرفة أن نعبد الله على بصيرة وأن نحذر من شوائب الشرك والبدعة والخرافة ولا نغتر بما يقال في كثير من وسائل الإعلام من اتهام صريح لأهل السنة ومتبعي منهج السلف الصالح ووسمهم بأنهم أهل فساد وأهل فرقة وغير ذلك من الكلمات التي نسمعها يمينا وشمالا وربما أُلصقت كثير من التهم لمن هو على منهج السلف الصالح واتهموا باتهامات هم منها براء ولكن لهم عزاء في أن خيار الأمة وخيار الناس وصفوة الخلق أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد أوذوا وتعرضوا لأصناف من البلاء والاتهام في اديانهم وفي أعراضهم وفي عقولهم اتهم صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون اتهم بأنه ساحر اتهم بأنه كذاب اتهم بأنه شاعر قيل أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فرعون قال في حق موسى ومن معه شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وقال في شأنهم ومبين أنهم هم المفسدون في الأرض قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إذن فرعون هو زعيم إصلاحي وموسى التقي النقي الطاهر العفيف هذا من أهل الفساد وهو الإعلام الذي لا يخلو منه زمان ومكان وان اختلفت أشكاله وصوره ينبغي لنا أن لا نغتر بما يقال اليوم مع الأسف أصبحت وسائل الإعلام تؤذ في المسلمين أزل وتقلب الموازين لكن ينبغي أيها الاخوه الكرام أن لا نلتفت مثل هؤلاء إن عقيدة الإسلام واضحة كالشمس بين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها فلا ينبغي أن يرمى الصالحون وأهل الخير ومن كان على منهج السلف الصالح بمثل هذه التهم ثم يجد منا آذانا صاغية وقلوبا تعي مثل هذا الشيء وتستوعبه واستقر في سويدائها لا ينبغي لنا أن ننافح وندافع عن أهل السنة وهذا لا يعني أنهم معصومون من كل خطأ وان كل افعالهم هي افعال محمد صلى الله عليه وسلم لا هم ليسوا وكلاء على هذا الدين لا لكن هم يجتهدون ان يصلوا الى الحق فان اصابوا فلهم اجران وان أخطأوا فهم على خير على اجر واحد هذا اذا كانوا مجتهدين وعلم الله تعالى من قلوبهم الاخلاص ايها الاخوه ختاما ونحن نتحدث عن هذه الكلمه العظيمه كلمه التوحيد لا اله الا الله وقد اشرت إشارة سريعة في أول المجلس الماضي إلى أنه ينبغي بعد أن عرفنا كل هذه الأفضال العظيمة لهذه الكلمة والنتائج الكبرى التي يحصلها أهلها أن نلهج دائما بلا اله إلا الله. نعود ألسنتنا أن نتلفظ بهذه الكلمة في كل وقت. اجعل ديدنك أن تذكر الله جل وعلا دائما. حاول أول ما تقوم من النوم. وتفتح عينيك قل لا إله إلا الله أول ما تدخل بيتك قل لا إله إلا الله أول ما تركب سيارتك قل لا إله إلا الله أول ما تأتي زملائك في العمل أو الطلاب في المدارس أو غيرها قل هذه الكلمة قل لا إله إلا الله اجعل هذه الكلمة دائمه على لسانك أتعرف لماذا؟ حتى تواطئ أو يذل بها اللسان وتصبح سهلة إذا أردت أن تقولها في أحرج ساعة في حياتك عند الموت هذه الساعة التي يضعف فيها الإنسان ويبلغ منه الهزال والتعب شيئا ما شهده في حياته كلها يضعف الجسم يثقل اللسان فتصبح هذه الكلمة ثقيلة صعبة لا يقولها إلا من وفقه الله وثبته اسال الله أن يجعلني وإياكم منه فمن كان مع الله في حال السراء دائما يلهج بهذه الكلمة كان الله معه في تلك الساعة ومن كان مضيعا لأمر الله جل وعلا مفرطا بعيدا عن هذه الكلمة فهيهات هيهات أن يقولها عند الموت. ولا أظن أحدا منا يخفى عليه قصص ربما شهد بعضها وربما قرأ في الكتب أو سمع في الأخبار عن اناس طلب منهم ان يقولوا عند الموت لا اله الا الله وما استطاعوا ان يقولها ذكر ابن القيم رحمه الله عن رجل انه قيل له عند الموت قل لا اله الا الله قال لا استطيع ان اقولها لاحظ هو يتكلم يقول لا استطيع ان اقولها كلما اردت ان اقولها امسك لساني عنها وقيل لاخر وهذا معاصر هذا شيء ذكر احد الدعاة انه شاب او كان هناك شابان في السيارة أصيبوا بحادث توفي أحدهما مباشرة والثاني جاءوا إليه وهو في النزع والموسيقى تكاد تفجر جنبات السيارة فلما قال له شرطي المرور وهو يرى الموت في وجهه يا فلان أو يا هذا قل لا إله إلا الله يرددها عليه قال عن نفسه نسال الله العافية والسلامة يقول أنا في سقر أنا في سقر وما هي سقر سقر التي قال الله فيها لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر نسأل الله العافية والسلام أيضا ذكر ابن القيم عن رجل كان مشتغلا بالتجارة غافلا عن ربه حياته كلها بيع شراء فلما حضره الأجل قيل له قل لا اله إلا الله ماذا قال قال هذه القطعة رخيصة وهذه غالية هذه بيعوها بكذا هذه اشتروها بكذا يردد يردد هذه الكلمة نسال الله العافيه والسلامه حتى خرجت روحه وما قال لا إله إلا الله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم والحديث رواه ابن عدي وحسنه الالباني وكان ابن عباس رضي الله عنه يوصي الناس أن يعلموا صبيانهم هذه الكلمة يقول رحمه الله افتحوا على صبيانكم أول كلمة يعني أول ما يبدأ يتكلم الطفل افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله فلا إله إلا الله هي حياتنا من أولها إلى آخرها يقول ابن القيم في تحفة المولود فإذا كان وقت نطقهم أي الأطفال فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانويل ومعناها هنا معنا لغرس العقيدة في القلوب لننشئ الناشئة على هذا المعنى العظيم إنها كلمة التوحيد التي قامت من أجلها السماوات والأرض ومن أجلها قام سوق الجنة وسوق النار ومن أجلها جردت سيوف الجهاد في سبيل الله فهل نحن من أهلها؟ وهل نلهم عند موتنا أن نقولها أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله وأن يختم لنا بها وأن يبعثنا يوم القيامة عليها اللهم إنا نسألك أن تجعلنا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحشرنا في زمرته يوم القيامة وأن توردنا حوضه وأن تسقينا من يده شربة هنيئة باردة لا نظما بعدها أبدا إنك سبحانك جواد كريم